فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ رَبَّنَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ إِنَّ لَهُمْ ذِكْرًا وَقَدْ جَاءَ رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انك كاشف العذاب قليلا انكم عائلون يوما نبطش البطشه الكبرى اننا منتقمون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 فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات مغرقون وَزْرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاتِهِينَ كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ شِرْعِ الْعَوْنِ إِنْ نُكَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لا نحن بمن شريين فاتوا بآبائنا ان كنتم صانقين اهم خير ام قوم تتبعون والذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين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 يرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم ان شجره الزطوم اطعام الاسيم كالمهليغلي في البطون كغلي الحليم خذوه فاعتلوه الى سوال الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب حميد دضا انك انت العزيز الكريم ان هذا ما كنتم به تمترون ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون يَلبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ يَلبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ فَوْزٌ عَظِيمٌ فَضْلًا مِن رَّبِّكَ بِذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ